سبق ہند ارحوم المینل ہم پتم فتم نو ہم سجنی على الغصول شجر شكاك وراء العذور صبابتي فبكاك إن الحمام نروح من ألم النواه إن نو نو مخوف مخوفتہ ویٹو سر ملا مالب کا توفي عساني ولا من بكيتوا فلن في عساني جی لو نئی نئی وفرعه <صفيق> <سخفيق> <مصدرعه> إليك وحزنه وأن نعليه اليوم بالغفران <تصفيق> نوح الحمام على الوصول شجا سم کا